للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الثالث والسبعين قال هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها فيها كلها ما ينافي نوعا منها هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها يعني هل أنواع التوحيد الثلاثة وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هل هي متلازمة بحيث إذا اتى الانسان شيئا ينافي نوعا من هذه الانواع فيكون بذلك قد اتى ما ينافيها كلها يعني اتى بما يقدح في نوع من انواع التوحيد الثلاثه فهل معنى ذلك انه يكون او هل يلزم من ذلك انه يكون كذلك قد اقل بانواع التوحيد الاخرى الجواب قال نعم هي متلازمه فمن اشرك في نوع منها فهو مشرك في البقيه من اشرك في نوع من الانواع الثلاثه فكذلك هو مشرك في الانواع أو في البقيه مثال ذلك قال دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله يعني مثال على هذا من يدعو غير الله من يدعو غير الله ويسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله وإلا فالسؤال ربما يكون فيه ما هو جائز أن يسأل غير الله تعالى ما يقدر عليه عادة هذا المخلوق يعني ما يقدر عليه المخلوق عادة أما ما لا يقدر عليه المخلوق عادة فلا يجوز أن يسأل في هذا كان يسأل المخلوق الولد أو الرزق أو نحو ذلك فدعاء غير الله وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا مثال على هذه المسألة أن من أتى بقادح في نوع من الأنواع الثلاثة يكون قد استلزم ذلك أيضا وجود قادح في البقيه وأن من أشرك في نوع من الأنواع الثلاثة يكون كذلك قد وقع في الشرك في الانواع الباقية فمن أشرك في الالوهيه يلزم أنه سيشرك في الربوبية وسيشرك في الأسماء والصفات وكذلك العكس فمن أشرك في الربوبية مثلا يلزم أنه سيشرك في الإلهية وسيشرك في الأسماء والصفات فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمه لا بد أن يأتي بها كلها سليمه كما هو ثابت في اعتقاد اهل السنه والجماعه وان اخل بواحد منها اخل بالكل اخل بالكل هذا مثال من يدعو غير الله ويسال غير الله فيما لا يقدر عليه الدعاء الدعاء في ظاهره و في مباشرته وصراحته يكون من أي نوع من الأنواع الثلاثة من توحيد الإلهية وذلك لأنه يطلب ويقصد بالطلب أليس كذلك فهذا يفعل تأليه أو هذا أتى بالتأليه لغير الله عز وجل هذا يؤله غير الله عز وجل بلا خلاف أن من يدعو غير الله فقد صرف عبادة لغير الله طيب ما علاقة الربوبية وما علاقة الأسماء والصفات حتى نقول كما قال المصنف رحمه الله أن من أشرك في نوع استلزم الشرك في الأنواع الأخرى هذا يظهر من كلامه أيضا قال مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله فدعاؤه إياه عبادة بل مخ العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباد هو يشرب بكلمة مخ إلى رواية فيها الدعاء مخ العباد لكن الرواية صحيحة الدعاء هو العباد قال فدعاؤه إياها عبادة بل مخ العبادة صرفها, صرفها لغير الله بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله فهذا شرق في الإلهية هذا شرك في الإلهية لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل ومعلوم في توحيد الإلهية أن معنى توحيد الإلهية ماذا فراد الله بالعبادة هذا أفرض الله بالعبادة أم أشرك أشرك في العبادة هذا شرك في توحيد الإلهي طيب كيف يستلزم الشرك في الإلهية الوقوع في الشرك في كذلك الربوبية والأسماء والصفات قال وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرق في الربوبيه توضيحه وسؤالهم إياه أي هذا الذي سأله من دون الله سؤاله إياه تلك الحاجة من جلب الخير أو دفع الشر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرك في الربوبيه بمعنى ابسط شويه لما دعا غير الله تعالى قلنا ان هذا شرك في الالهي لانه صرف عباد الغير الله هي الدعاء طيب الذي يدعو غير الله تعالى ابتلاء او نقول دعاء الله تعالى دعاء الله تعالى طلب طلب من الله تعالى طلب من الله تعالى وإذا طلبت أنت من الله لأنك تعلم أن الله تعالى موصوف بالصفات التي من أجلها أنت سألته ذلك أنه قدير وأنه سبحانه وتعالى يقدر على دفع الشر ويقدر على جلب الخير فقلت يا رب مثلا ارفع عني البلاء سألت هذه عباده في الإلهيين اعتقدت وانت تسأل انه يقدر على رفع ودفع البلاء هذا شرك في الربوبيه لانك وانت تقول هذا تعتقد ان هذا الاله موصوف كذلك بانه يقدر على هذا الذي تطلب هذا الذي تطلب وهذا شرك في الربوبيه لان القدرة و الاستجابة وجلب الخير والإعطاء والمنع هذا كل من معاني الربوبي إذا فصار ذلك شرك أيضا في الربوبي طيب كيف يصير شركا في الأسماء والصفات قالها قال وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته الذي يقف عند صاحب القبر أو يطلب من الولي عموما أو نحو ذلك ويقول يا سيدي فلان فعل لي يا علي يا حسين افعل وافعل أنا أستغيث بك يا حسين هذا يعتقد في الحسين أنه يقدر على ذلك وهذا قد أعطى الحسين صفة الربوبية وصرف له العبادة وهي الدعاء فاشرك في العبادة في الإلهية واشرك في الربوبية قال ثم إنه أو مدخل بقى على إنه شرك كذلك في الأسماء والصفات قال ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان اللي بيقول يا حسين افعل لي كذا أغثني أدركنا عجل وكذا ونحو ذلك يا سيدي فلان افعل وافعل ونحو ذلك هذا ما سأل إلا من اعتقاد أنه يقدر وما اعتقد هذا إلا ويلزم منه كذلك أن هذا الذي يدعوه يسمع ويجيب أليس كذلك وهذا شرك في الأسماء والصفات أنه وصفه بما لا يوصف به إلا الله أنه يسمع القريب والبعيد ويسمع السر واخفى فهو يدعوه برغم أنه ميت أو يدعوه برغم أنه عنه غائب وهكذا يقول ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان ويصرحون بذلك يصرحون بذلك إنهم يقولون أن هذا الإمام هذا الولي يسمعني ويجيب دعائي إذن فهذا مثال يظهر لك منه أن الشرك في نوع من أنواع التوحيد يستلزم الشرك في كل الأنواع الثلاثة قال هو شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبيه والاسماء والصفات اي نعم ثم قال في السؤال الرابع والسبعين ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنه هنا سيتكلم عن ركن اخر من اركان الايمان وهو الإيمان بالملائكه الايمان بالملائكه قال ما الدليل على الإيمان بالملائكه من الكتاب والسنه والسؤال الذي بعده قال ما معنى الإيمان بالملائكة والسؤال الذي بعده اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هياءهم الله له أوكلهم به هذه الأسئلة الثلاثة حاول فيها المصنف رحمه الله تعالى أن يجمع ملخصا لاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهذا الركن وهو الإيمان بالملائكة أما الدليل على وجوب الإيمان بالملائكة فهذا قد كثر في القرآن وفي السنة ولذلك قال في الجواب أدلة ذلك من الكتاب كثيرة منها قول الله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكال فإن الله عدو للكافرين الحقيقة أيضا من الآيات القوية في الاستدلال قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهذه الآية فيها أن الإيمان بالملائكة كذلك واجب وأنه يجب على المسلم أن يعتقد ذلك أن الله عز وجل خلق خلقا سماهم الملائكة والملائك في اللغة أو الملائكة في اللغة أصلها أو الملك في اللغة أصلها ألك والمألك والمألك الرسالة الرسالة ولذلك اشتق منها اسم الملائك لأنهم رسل الله بينهم وبين عباده بينه وبين عباده فيؤمن المؤمن بذلك فيجب عليه أن يؤمن ولذلك هذا معنى السؤال الآخر لكن نستكمل الإجواب في الأول قال وتقدم الإيمان بهم من السنة السنة فيها دليل على الإيمان بالملائكة كثير أيضا في حديث جبريل وهو من أشهر الأحاديث في وجوب الإيمان بالملائكة وهو الذي قال فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من بين ما يجب على المسلم أن يؤمن به الإيمان به قال وغيره أي في حديث جبريل وغيره من الأحاديث يعني وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور والأحاديث في شأنهم كثيرة أراد رحمه الله بذكر هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أن الله قال أن الله تعالى خلقهم من نور أن يبين لنا مسألة من المسائل الواجب اعتقادها اعتقادها في الملائكة وهي أن الملائكة خلق من خلق الله مخلوقون من النور وأما الإنسان فمخلوق من الطين أي أصله من الطين وأما الجان فكذلك أصله من النار والملائكة من نور ولذلك لا يجوز الخلط أن يقال في إنسان أنه من نور لأن الذي خلق من النور هم الملائكه وعليه فلا يجوز أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من النور كما يقوله الجهله من الصوفية وغيرهم وكذلك الملائكة خلق من خلق الله تعالى مخلوقون من النور لا يوصفون بذكورية ولا أنوثة لا يوصفون بذكورية ولا أنوثة أما تسمية الملائكة بأسماء الذكور فليس هذا دليل على أنهم ذكور لأن الملائكة ليس فيهم الأنوثة والذكورة التي في الإنسان لأنهم لا يشتهون وإنما هم مجبولون على فعل العبادة والطاعة لله عز وجل الملائكة وظيفتهم العظمى عبادة الله تعالى ويتعبدون بأوامر الله ومن خلال هذه الأوامر تظهر وظائف كثير منهم لكن هم مجبولون على العباد كذلك أيضا الملائكة لا يوصفون بأنهم بنات أو أطفال أو نحو ذلك كما هو اعتقاد طوائف من الكفار والمشركين فالمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يعتقد في الملائكة انهم بنات الله ولذلك قال الله تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون وهم الذين ناسبوا البنات لله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا اشهدوا خلقهم ونسب البنات لله عز وجل يقصدون بذلك الملائكة ولذلك قال الله عنهم تلك إذا قسمة ضيظة وكذلك هناك أيضا من يعتقد اعتقادا مخالفا في الملائكة من الملل الأخرى كاعتقاد النصارى أنهم أرواح على هيئة أطفال صغار فيعتقدون ذلك ويرسمون صورا للملائكة ويمثلون الملائكة بذلك فترى التصاوير في كنائسهم ومعابدهم على هذا النحو ويزعمون أن هذا هو الملك وأن هؤلاء هم الملائكة أطفال صغار ولهم أجنح ويجعلون على رأسه تاج من النور. هذا هذه صورة الملائكة عندهم وهذا باطل. إننا لم نخبر بهيئة معينة محددة لصورة الملك. لكن الملائكة أخبرنا أنهم خلقوا من النور وأخبرنا أنهم موصوفون بالجمال. موصوفون بالجمال. ومما يدل على ذلك قول النسوة لما رأينا نبي الله يوسف عليه السلام وقد أقر القرآن ذلك بل وفطر الناس كذلك تقر ذلك لما دخل يوسف ماذا قال النسوة ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وذلك لعظيم جماله مما يدل على أن الناس مجبولون مفطورون على أن الملائكة موصفون بالجمال وأما ما جاء في بعض الأحاديث التي يظهر فيها الملك في هيئة قبيحه كحديث الأقرى والأبرص والأعمى فهذا عند تشكلهم و وانهم في ذلك يقيمون اوامر الله فيهم اما هيئه الملك الاصلي فهم موصفون بالجمال وكذلك ايضا الملائكه موصفون بان لهم قدره على التشكل في هيئه الانسان في هيئه الانسان كما كان جبريل يتشكل في هيئة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ويتشكل في هيئة رجل لا يعرفه كثير من الناس وهكذا ولذلك قال ما معنى الإيمان بالملائكة قال هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وقالوا اتخذ الرحمن ولذا سبحانه بل عماد مكرمون هذا قول المشركين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال تعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى عنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال ولا يسأمون ولا يستحسون. يعني أن من الإيمان بالملائكة أنه يجب أن تؤمن ايمانا جازما لا شك فيه بوجودهم ابتداء. وهذا أصل في الإيمان بأي شيء أنك تؤمن بوجوده. يعني حتى الإيمان بالله عز وجل أول ما يبدأ به في الكلام أن تؤمن بوجود الله، ثم بعد ذلك تثبت لله ما له والملائكه اول ما يجب في الايمان بهم أن تثبت وجود الملائكه ثم بعد ذلك تؤمن بما ورد عنهم من صفات وهيئات ووظائف ونحو ذلك كما ياتي ان شاء الله تعالى ومن الايمان بهم أن تؤمن انهم خلق مربوبون يعني يعبدون الله عز وجل بل ليس لهم وظيفه الا العباد ولذلك بعض العلماء تكلم في مسألة هل الملائكة أفضل أم صالح البشر سأل اختلف فيها العلماء منهم من ذهب إلى أن الملائكة أفضل وذلك لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر ومنهم من ذهب إلى أن صالح البشر أفضل لأجل أن صالح البشر فيهم الشهوة ونحو ذلك ومع ذلك هم يطيعون الله ثم الأدلة الأخرى مثل أن الملائكة سجدت لآدم وأن الملائكة هم الذين يستقبلون أهل الجنة ويقومون عليهم ونحو ذلك والتحقيق في هذه المسألة أن هذه المسألة فيها تفصيل كما حققها شيخ الإسلام تيميه مجمل هذا أن الملائكة أفضل باعتبار حال الحياة الدنيا وصالح البشر أفضل باعتبار حال الحياة الآخرة لأن صالح البشر في الآخرة يكونون في مكان تظهر علوهم على الملائكة وأما في الدنيا فإن الملائكة أفضل في العموم لأنهم لا يعصون الله ما أمره ولذلك هنا مسائل هل الملائكة جميعا معصومون لا يعصون الله ما أمرهم أم أنه تجري عليهم المعصية أو تجري يجري على بعضهم المعصية الصحيح أنه لا تجري عليهم المعصية وأنهم جميعا معصومون وأما ما جاء في بعض التفاسير حول ما ذكر الله عن هاروت وماروت في آية السحر فهذا كله لا يثبت هذا كله لا يثبت والصحيح أننا نقف عليها ونؤمن أن الملائكه لا يعصون الله ما أمره وما جاء في ذكر هاروت وماروت من أنهما كانا ملكين وعصى ربهما وكذا وكذا هذا كله لا يثبت كذلك ايضا مما يعتقد في الملائكه ان الملائكه عددهم كثير وعددهم لا يعلمه الا الله لا يعلمه إلا الله ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك الا الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم سبعون ألف ملك كل يوم يدخلونه لا يعودون فكم عدد هؤلاء وحديث النار عاذنا الله وإياكم منها أنها تأتي يوم القيامة لها سبعون ألف زمام لكل زمام منها سبعون ألف ملك يجرونهم فكم عدد الملائكة إذا كان هؤلاء الذين يجرون النار فقط اي نعم كذلك مما يعتقد في الملائكة أن الملائكة لهم قدرة على الانتقال عظيمة وذلك أن جبريل كان ينزل من السماء إلى الأرض بين طرفه العين ربما ويعني بين يعني طرفه واخرى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه السائل يساله المساله فينزل جبريل ربما على الفور يوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم بما اوحى الله له او يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما اوحى الله له أو في لحظات سريعه جدا ومعلوم أن السماوات لا يقدر على أن يصل إليها أحد السماء الأولى ما يقدر أحد على الوصول إليها اصلا وما فيه الناس من عالمنا هذا وكل ما, يعني ما حاولوا الوصول إليه كل هذا داخل المجرات الموجودة في الكون أما مسألة بلوغ السماوات دي مسألة ما بلغها أحد ولا يبلغها أحد ولذلك هذا يدل على عظيم سرعتهم في الانتقال وأسرح حاجة يعرفها الإنسان هي سرعة الضوء سرعة الضوء هي أسرح حاجة يعرفها الإنسان لـ 186 ألف ميل في الثانية والملائكة ينتقلون من السماء إلى الأرض في أقل من ثانية ربما وهذا يدل على أن الله أعطاهم هذه القدرة مسألة أخرى هل الملائكة يموتون هل الملائكة يموتون لم يرد دليل صريح على النفي أو الإيجاب لكن الظاهر أنهم لا يموتون والظاهر أسف أنهم يموتون ربما بدليل أن الله عز وجل قال كل شيء هالك وهم يدخلون في هذا العموم و لا سيما وأن بعض المفسرين يفسر قول الله تعالى لاهم مع الله لمن الملك اليوم يفسرون ذلك بأن هذا يكون يوم القيامه وأن الله تعالى يأمر أن يموت جميع الأحياء ثم يقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار اذا فالايمان بالملائكة أن تؤمن وتقر بذلك اقرارا جازما بوجودهم وبما ثبت في الكتاب والسنة عنهم أما السؤال الأخير قال اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به قال في الجواب هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة الملائكة باعتبار الوظائف الموكلون بها أقسام كثيرة قال هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام هذا أعظم الملائكة قدرا جبريل وقيل أنه أعظم الملائكة حجما كذلك إذ أن له ستمائة جناح وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وفي بعض الروايات أنه لما رآه رآه قد سد الأفق بجناحين من أجنحته مما يدل على عظيم خلقته كيف أنه يسد الأفق كله بجناحين فقط وله ستمائة جناح فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مره في الدنيا وراه يعني في هو على الارض يوم ان رآه صلى الله عليه وسلم ايام بدايه الوحي والمره الثانيه يوم رآه عند سدره المنتهى وجبريل هو سيد الملائكه ويدل على أنه موكل بالوحي أن الله عز وجل قال في حقه من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وقال تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة وهو جبريل بإجماع المفسرين على ان الملك المقصود هنا هو جبريل نعم قال ومنهم الموكل بالقطر أو بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام أيضا من الملائكة الكبار ميكائيل وهو الموكل بالقطر وحياة الناس بالقطر أي المطر ونزول المطر ومن معه من الملائك وقد جاء في خبر وإن كان ضعيف في الحقيقة ذكر ذلك لكن هذا مشهور بين السلف رضي الله عنه فعن ابن عباس عند الطبران وإن كان الخبر ضعيف أنه قال لجبريل أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل على أي شيء ميكائيل قال على النبات والقطر على النبات والقطر، وذلك أن الله يأمر بما يأمر من أمر أن يكون هناك القطر أي المطر والماء في مكان بطريقه ما ونحو ذلك. فميكائيل هو سيد الملائكة القائمين على هذا الأمر، وسخر الله عز وجل لهم ما سخر من السحب والأمطار ونحو ذلك يسيرونها بأمر الله عز وجل. ومنهم كذلك الموكل بأعمال العباد لا لا لسه. ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام أيضا من الملائكة ومن وظائف الملائكة هناك ملك عظيم وهو إسرافيل وكله الله بالصور والصور هو البوق الذي ينفخ فيه